خُشْ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ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 كأنهم أعجاز نخل من قعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا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 نَاقَتِ فِتْنَةٌ لَهُمْ ثَرْتَقْ بَهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ أَقِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَعَقْرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابٌ وَنُذُرٌ إِنَّ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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ودها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في ارْيَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خلقناه بقدر. وما أمرنا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ